لا صرت تسجي ظلوع قلبي بحنانك يورق صباح ويثمر الخير معناه واقطف صباح الخير كله عشانك واهديك فوق الصبح كل عمري وياه ومريني صحو كل يوم ورفرفلك سماء وغيوم وغردلك تعالي وقولي صح النوم يقوم الحل من نومه ويصحى لك صباحك هو أشعة شمس تحب يدك عشان بليل تسهر لك صباح الحب تتعطر حروف الحب من صوتك صباح الورد أحس الورد يفوح عطرة بيدينك صباح النور إذا خالط شعاعة لون يا قوتك تقولي يا صباح الخير اشوف الشمس بجبينك صباح الشعر اذا مر الكلام يداعب سكوتك يبي ياخذ صباحاته اذا تضحك لمن ومريني صح وكل يوم وارفرف وغيوم واغرد تعالي وقولي صح النوم يقوم الحلم من نومه ويصحى لك صباح الخير ولا الخير اهدنا قصاحات صباح الورد يا ورد العمر يا يا نغمه الشراق صباحك فل واحنا فل يا طهره ولا صباحك هو بياض صباح الروح, الروح يا وراك صباح الصدق لا منه كتبني في معاناته وصدق الصبح لم ميته ست سمين باحداك تخيلها ست سمين وحلمي في ملفاته بدولا بالعمر يشهاش وانا اقول العمر باقي ولا ليلة نسيت الحلم تخيل جرحه الذات تخيل كم هزيم عشت وانا للضحك تواقي لقيتك يا قدار عمري على رغم انكساراته لقيتك والعجب طاغي ووردك ينتظر ساقي أسميها حكاية روح حلمي أخوني أقضاته أسميها حكاية صبح صباح الحب وغراقي صباح العشق لا منه نسها عمره ووقفاته ورح يقلب الدولار وملفه ما به وراقي صباح الخير ولا الخير يهدينك صباحات صباح الورد يا ورد العطور